منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه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 شهد الله huu'n لا huu'n huu'n هو huu'n huu'n العلم قائما بالقسط لا huu'n huu'n هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم الضيّ بينهم، وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهْهَا لِلَّهِ وَمَن اتَّبَعَنِ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وَمَا وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمد بعيدا ويحذركم الله نفسه.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 فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت والله اعلم بما وضعت وليس الذكرك الانسا واني سميتها مريم واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هملي من لدنك ذرية طيبة قال رب هملي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقب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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد, جئتكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير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 إن الله ربي وربكم فاعبدوه ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 ربنا آمن بِمَا أنزل توَتَّبَ عَنَ الرسول فَكْتُ بِنَا مَعَ الشاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ رَبُّ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا, وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق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 يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم ها أججتم في ما لكم به علم، فلما تحجون في ما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن نهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدين هر لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم اولئك لا خلاق لهم في وَلَا ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا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 فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ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 وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتذا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 فتتبعوا مل تأبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.فتتبعوا حنيفا وما كان من المشركين.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 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون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 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَمَنِ الَّذِينَ بَيَّضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تسير رحمه الله هم في خالد تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين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 قاتلوك يولوك الأدبار وإي قاتلوك يولوك الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفو إلا بحب لهم من الله وحب لهم من الناس وباء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 وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 ك مثال ريحة فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين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 ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب بكله وتؤمنون بالكتاب بكله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عض عليكم الأنامل من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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر أنتم أذل فاتقوا الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبغوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرفاه الضعف مضاعفة واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار واتقوا النار واتقوا النهر التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض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 هُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كنتم مؤمنين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 فَقَدْ رَأيْتُمُهُ وَأَن تُمْتَعُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْوُكُتْ لَهُ قَلْبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْفِرٍ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 ومأواهم النار وبئس مسوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم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 وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِن تُصعِدُوا وَلَا تَلُونُوا عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَنِيمًا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 والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم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 لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَأِلَى اللَّهِ تُحْشَوُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ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 إيَوْسُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبٌ لَكُمْ إِيَوْسُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبٌ لَكُمْ وَإِيَّاهُ الْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُوَسْرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وما كان لِنَبِيٍّ أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسلا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ظلا مبين أ ولم ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قله من عند أنفسكم أو لم ما أصابتكم صيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوه قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا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 وقالوا حسبنا الله الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا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 يريد الله لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لينظر الله شيئا لينظر الله شيئا ولهم عذاب أليم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 قُل قَد جَاءَكُم رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ Falkaad kutsdib arsulun minn qablikä Jau'u bilba yliinaat Waal-zubur wal-kitab al-munir Kullu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 لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وَإِن تُصْبِرُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى غُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْبِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها ذبا طلا سبحانك سبحانك فقنا عذابا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 إننا سمعنا منادئي ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فأوفر لنا ذنوبنا ربنا فأوفر لنا ذنوبنا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 Fاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأدوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا minä en dalaa. Laia ruoan, katakallu, bulladina, وبيأس المهد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله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 أولئك لهم أجورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله